أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوله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 دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ تَعَاىً إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلقوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصرني واتبعوا من لم يزده ماله وَاتَّقُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَطَالُوا لَا تَجِرَنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَجِرُنَّ وَتَوَلَّ وَلَا صَعُ وَلَا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 وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يطلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاترا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن خَلَ بَيْتَ يَا مُؤْمِنُونَ وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا